والله لن انسى مسجدنا الاقصى وقبه الصخره تبكي من الحسره تقول يا رب يا وهب الحياه بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجره الزيتون بعسله الحنون بكاله شهداء ارضنا الحره يا لوثنف شي عليك يا قد شي وانت في البلوه والعيشه المر يا اخوه الاسلام سيروا الى الامام بالعزم والاقدام بصحبه القران اشتاق لي يا امتي يا اخوه الاسلام سيروا الى الامام بالعزم والاقدام بصحفه القران النور في ايدينا وربنا يحمينا قراننا يهدينا في ساحه الايمان احطم الاوثان هيا ارفعوا القران واحطم الاوثان وحرروا الانسان من قبضه الطغيان هيا احتفوا يا اخوتي استيقظوا يا امتي هيا اعدي بسمتي كسابق الازمان كسابق الازمان